ربما مذكور لقوم غاب عنهم مذكور غاب عنهم فنسوا غاب عنهم غاب عنهم ربما مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا واذا فنس المرء وكأن المرا قد يبكي علي اقرب وكأن قوم قد قام فقالوا اتركوه سائلو كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلو لا تحبسوه عجلوه لرحيل عجلو لا تحبسوه يفعوه رسلو كفنو حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوا أخرجوا فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قل هاتوا وقبروه فإذا ما استودعوه الأرض فردا تركوه فإذا ما استودعوه الأرض خلفوا تحت غمس أو قروه أثقلوا أبعدو أسحقوا أوحدوا أفردوا وادعوا فرقوا خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوا جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوا الناس من الآمال ما لم يدركوا ترك الموت فرادا إلى ما قدموا إنه الموت ملاقيكم إنه الموت ملاقيكم إنه الموت ملاقيكم حقا فاتقوا إنه الموت ملاقيكم حقا فاتقوا